اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم أنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم